بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا هِيَ لَكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ 1000 شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ 1000 118. من كل أمر 119. تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 110. سلام هي حتى مطلع الفجر سلام